أربعة استمع إلى الجمل الآتية ولاحظ فيها الزمن ثم تأمل معانيها واكتبها في دفترك في الماضي كنت في المتوسطة الآن أدرس في الثانوية في المستقبل سأتخرج في الثانوية في الماضي كنا نسافر إلى بورصة الآن ننتظر العطلة الصيفية في المستقبل سنسافر إلى أنطاليا في الماضي عاش سليم في أنقرة الآن يعيش سليم في إزمير. في المستقبل. سيعيش سليم في أنطاليا. في الماضي. عمل والدي مدرسا. الآن. يعمل والدي مديرا. في المستقبل. سيعمل والدي في الكلية.